وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَمَّا دَرَكُكُمْ نَارًا تَنظُرُ نَظَرًا لَا الاسقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الاثقا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى